موسیقی the mm -hmm. فستل و Oh, تجري من تقتها جنر هم أجنون وَنُرِيدُ أَجْرُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فِي الْأَرْضِ قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسير این <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن آمنوا ويتخذ منكم شهدا. <تصفيق> أم حسبكم ولقد كنتم تمنون سيجزي الله الشاكرين وما محمد فَإِمَّا تَأْوَقُتِ لَمْ قَالَ أَدْكُمْ عَذَابَ أَقَابِكُمْ سيجزي الله الشاكرين موسیقی <تصفيق> وما كان لنفسي موسیقی Oh yeah. be mm -hmm. mm -hmm. some Amen. ما وغنوا لِمَا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا واستكأنوا والله. حب الصابني وَمَا كَانَ قَوْلُ فأتى <تصفيق> <تصفيق> don't oh, call oh.